Aguzu bilaahin al shaytan arjim, bismillahir rahmanir rahim, wa al sanaa id al buruj, wa al yoom al maud, wa shahiduhu إذهم عليها قعودا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهودا وما نقضوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد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 ذلك هو الفوز الكبير إن بحش ربك لشهيد إنه هو يبني ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما